وإذا دو إلى اللَّهِ ورسوله ليحقم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإذا دو إلى الله ورسوله ليحقم بينهم إذا فريق